هل للاعتكاف كعبادة قضاء ومتى يجب هل عباده عبادة إذا فاتت يمكن قضاؤها وإذا كان منذورا وجب القضاء وإلا فيكون القضاء سنة وذلك كأي عمل غير واجب له أن يخرج منه ما عدا الحج والعمرة وإذا وجب القضاء على الإنسان ولم يقضي حتى مات فلا يجب القضاء عنه عند جمهور الفقهاء ولكن أوجبه أحمد بن حنبل والله أعلم